مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع وراءنا لينا بألسلتهم وطعنا في الدين ويقولون سمعنا واسمع غير مسمع وراءنا لينا بألسلتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واتمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولو أنهم قالوا سمعنا ولا كن لهم وافون ولاتلعنهم الله بكفرهم ولا تلعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا ولكن لعنهم الله